مِنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ اسْتَتِقُوا وَالَّذِينَ نجَتَنَا مِنَ الطَّاغُوتِ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هباهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت